الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بيت يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا جاء لهم أن يقضون ما الله قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا. ويقولون متى هذا الوعد إن ما ينظرون إلا نفق في الصور فإذا هم من نجدات ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا بمرقبنا من هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون جميع mí لهم في افاتها ولهم ما يدعون سلام الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدي الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم نعم نملككم كنتم الله يوم بما كنتم تفعلون لو نشاء ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء من عمّر هنا كسه بالخلق أبدا وما. We're من دون الله آية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند ينصرون فلا يهزن كفاره